ما يعلنون وساة العرب القصيدة قبل الأخيرة أحاول منذ طفولة رسم بلاد تسمى مجازا بلاد العرب تسامحني إن كشرت زجاج القمر وتشكرني ان كتبت قصيدتك حب وتسمح لي ان امارس فعل الهوى ككل العصافير فوق الشجر احاول رسم بلاد تعلمني ان اكون على مستوى العشق دون فأفرش تحتك طيبا عباءه حبي وأعفر ثوبك عند هطول المطر احاول رسم بلاد لها برلمان من البياتمين وشعب رقيق من البياتمين تنام حمائمها فوق رأسك وتبقي في عيوني أحاول رسم بلاد تكون صديقة شعري ولا تجدخل بيني وبين ظنوني ولا يتجول فيها العساتر جديد. أحاول رسم بلاد تكافئني إن كتبت قصيدة شعر وتصفح عني إذا رفاض نهر جلوب أحاول رسم مدينة حب تكون محررة من جميع الوقت فلا يزبحون الأنوط فيها ولا يقمعون ركسك رحلت جنوبا رحلت شمالا ولا فائدة فقهوة كل المقاهي لها نكهة واحدة وكل النساء لهن إذا ما تعرينا رائحة واحدة وكل رجال القبيلة لا ينضغون الطعام وينتهيون النساء بتارية واحدة وحاول منذ الجاوات ألا اكون شبيها باي احد رفضت الكلام المعلب دوما رفضت عبادة اي وثن احاول احراق كل النصوص التي ارتديها فبعض القصائد قبر وبعض اللغات كفن وواعدت اخر انثى ولكنني جئت بعد مرور الزمن أحاول أن أتبرأ من مفرداتي أحاول أن أتبرأ من مفرداتي ومن لعنة المبتدا والخبر وانفض عني غباري وأغسل وجهي بماء المطر أحاول من شلطة الرمل أن أستقيل وداعا قريش ودا, ودا كليب وجاعا مضب أحاول رسم بلاد تسمى مجازا بلاد العرب شريري بها ثابت وراسي بها ثابت لكي أعرف الفرق بين البلاد وبين السفن ولكنهم أخذوا علبة الرسم مني ولم يسمحوا لي بتصوير وجه الوطن أحاول منذ الطفولة فتح فضاء من الياسمين، وأسس أول فندق حب بتاريخ كل الأرض ليستقبل العاشقين، وألغيت كل الحروب القديمة بين الرجال وبين الانوثه وبين الحمام ومن يذبحون الحمام، وبين الرخام. ومن يجرحون بياض الرخان ولكنهم أغلقوا فندقي وقالوا أن الهوى لا يليق بماضي العرب وتهر العرب وإرث العرب فيا جمعك أحاول أن اتصور ما هو ثقل الوطن أحاول أن أستعيد مكاني في بطن أمي وأسبح ضد مياه الزمن واشرق تينا ولوزا وخوفا واركض مثل العطافير خلف السفن أحاول أن أتخيل جنة عدن وكيف ساقضي الاجازه بين نظور العقيق وبين نظور اللبن وحين أتقت اكتشفت هشاشة حلمي فلا لا قمر في سماء أريحا ولا سمك في مياه السرات ولا قهوه في عدم أحاول الشعر أن أمسك المستحيل وأزرع نخلا ولكنهم في بلادي يقطفون شعر النسيح أحاول أن أجعل الخيل أعلى صهيلا ولكن أهل المدينة يحتقرون الصهيل أحاول سيدتي أن أحبك خارج كل الطقوس وخارج كل النصوص وخارج كل الشرائع والأنقنة أحاول سيدتي أن أحبك ذهبت فذهبت إليه حين أضمك يوما لفضري بأنني أضم تراب الوطن وحاول منذ كنت طفلا قراءة أي كتاب تحدث عن انبياء العرب وعن حكماء العرب وعن شعراء العرب فلم أرى إلا قصائد تلحث ريجن الخليفة من اجل حكمه رج وخمسين درهم فيا للعجب ولم ار الا قبائل ليست تفرق ما بين لحم النساء وبين الرطب فيا للعجب ولم ار الا جرائد تخلع اثوابها الداخلية لاي رئيس من الغيب ياتي وأي عقيد على جثة الشعب يمشي وأي مراب يكدف في راحتين الزهر أنا منذ خمسين عاما أحاول رسم بلاد تسمى مجازا بلاد العرب رسمت بلون الشرايين حيما وحينا رسمت بلون الغضب وحينا انتهى الرسم وحينا انتهى الرسم سألت نفسي إذا أعلنوا ذات يوم وفات العرب ففي أي مقبرة يدخلون؟ ومن كوف يبقي عليهم وليس لديهم بنات وليس لديهم بنون وليس هنالك حزن وليس هذلك من يحسنون أحاول وحين انتهى الرفو سألت نفسه إذا أعلنوا ذات يوم وفات العرب ففي أي مقبرة يستنون ومن سوف يبقي عليهم وليس لديهم بنات وليس لديهم بنون وليس هنالك حظا وليس هلا من يحتلون أحاول منذ بجأت كتابة شارك قياس المسافة بيني وبين جدود العرب رأيت جيوشا ولا من جيوش رأيت فتوح ولا من فتوح. وتابعت كل الحروب على شاشة التلفزة فقتل على شاشة التلفزه وجرح على شاشة التلفزيون ونصر من الله يأتي إلينا على شاشة التلفزيون. <تصفيق> <تصفيق> أي وطني جعلوك مسلسل رعب. وطني جعلوك مسلسل رعب نتابع احداثه في المشاهد. فكيف نراك إذا قطع الكهرباء <تصفيق> أنا بعد خمسين عاما أحاول تسجيل ما قد رأيت رأيت شعوبا تظن بأن رجال المباحث أمر من الله مثل الصداع، ومثل الدكان ومثل الجزام ومثل الجرب رأيت العروبة أنا بعد خمسين عاما أحاول تسجيل ما قد رأيت رأيت صعوبا تظن بأن رجال المباحث أمر من الله مثل الصباعي ومثل الزكام ومثل الجزام ومثل الجرب رأيت العروبة معروضة في مزاج الأجهزة القديم ولكنني ما رأيت العرب